يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء يا والنصار أولياء بعضهم اولياء داه او هيا ومن يتولهم منكم فانه منهم ومن منهم إن الله لا يهدي القوم الضالين ان الله C hori